ومعه وعمله الصالح جليسا له إلى يوم القيام وتبشره الملائكة بروح, بروح وريحان وجنة نعيم ويكون في روضة إن شاء الله من رياض الجنة والله تعالى عند ظن عبده به إن كان خير فخير وإن كان شر فشر فالعبد إذا ما أقبل على الموت ظن في الله ظنا إما ظنا سيئا وإما ظنا حسنا الله تعالى عند ظن عبده به فما كان ظانا بالله الخير لأنه قدم الخير وطعا يعطيه الخير ومن ظن بالله سوءا لأنه قدم الإساءة سيجد السيئة في قبره لذلك نحن مقبلون على أيام لابد أن ينتهزها المؤمن إن كنا صادقين في الطلب وصادقين في علاقتنا مع الله وأن بحق من أبناء الآخرة هذه العشر الأواخر ما كان النبي ودعها أبدا بل إن سنة الأنبياء والصالحين الخلوة مع الله كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم ويقول للصحابة ما من نبي إلا ورعى الغنم لماذا؟ لأنه يأخذ الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطف يفر بدينه من الفتن يأخذ الغنم في الصحراء حيث السكينة والهدوء والطمأنينة وراحة البال فيتفكر في مخلوقات الله وعظم هذه المخلوقات وكبير صنع الله فيلين قلبه لربه تفارك وتعالى ما من نبي إلا وراء الغنم و لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يتنزل عليه الوحي كان يذهب فيخلو في غر حراء بمن؟ بربي عز وجل فالخلوة هي ديداً والصالحي لا يمكن بحال أن تجد إنساناً مؤمناً يزعم الإيمان صادقا في إيمانه ولو يحب الخلوة مع الله بل يأنس بالله ويستوحش بالبشر المرء منا ربما يصحب أناسا كثيرين من الأخلاء والأهلين والأقربين والمعارف والأصدقاء ولكن لا يمل منه ويمل من كتاب الله ومن خلوة بالله إذا ما أمسك كتاب الله ساعة مل وتململ مل وكأنما على رأسه جبل أما إذا رافق الصحبة ربما لا يتمنى أن يدعى طرفة تعين حتى يدعوه لماذا؟ لأن الله تعالى خذل هذا الإنسان المخذول هو الذي جعله الله يأنس بالبشر ولا يأنس برب البشر الأنس برب البشر لا في الصحبة البشر ولكن في القرآن في الكتاب في السنة في الخلوة في العبادة إذا ما أحببت هذا عن البشر فأنت ابتدأت الطريق فطالما أنك لا زلت تحب الصحبة والأهلين والأقربين والنزهات والخلوات وغير ذلك، فأنت بعيد إلى الآن عن رب البشر. أول ما تحب الخلوة مع الله وتقدمه على كل أحد تبتديها هنا علاقتك بالله. هنا تبدأ علاقة بالله. لذلك الله تعالى يصفي من رسل ومن والخلق ما يشاء، باختار أبا لهب أو أبا جه، وبختار عمر أو أبا بكر، بل اختار النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يخلو بالله عزوجل؟ شوف شوف الأصناف اللي أنا ذكرتها لا دول ولا دول اختار أفضل رجل الذي كان يخلو بالله تبارك وتعالى قبل نزول الوحي عليه وهي دي بداية علاقة العبد مع رب أول ما تتقدم في هذا الباب يصفيك الله تعالى ويجتبيك يصفيك ويجتبيك دي البداية أن تخلو بالله تبارك وتعالى وكيف لا في هذه الأيام يوم به العبادة ك ألف سنة عبادة هذا اليوم كعبادة 80 80 سنة 80 سنة لا يتقاضري خيو من ألف شهر فعبادتك فيها كعبادة 80 سنة تخيل من الذي يدعي الذكاء ويضيع هذا اليوم من حياته من الذي لو أنك في ورقة الامتحان بها سؤالان السؤال الأول سؤال صعب جدا والسؤال الثاني سهل جدا والثاني عليه درجات يعني بما لا يحصل والأول عليه درجات محدودة وأنت مخير بين الاثنين بين هذا الأول الصعب للدرجات القليلة وبين الثاني السهل للدرجات العالية الرفيعة أيو تختار لو اخترت الأول كنت مجنونا لو اخترت الثاني كنت عاقلا هكذا أقول لك أنت في رمضان قد فضل الله تعالى هذه الأيام عما سواها في العباد وفضل العشر الأواخر من رمضان عما سواها في رمضان وفضل ليلة القدر في العشر الأواخر عما سواها من العشر الأواخر أين هي? لا ندري. لا ندري يعني ابن عمر قال أولو صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في منامهم أو بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في منامهم ليلة القدر في السبع الأواخر من رمضان فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في السبع الأواخر التمسوها في السبع الأواغ. أو قال من كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر في بعض الرويات عن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلاصليم تحروا ليلة القدر في العش الأواخر من الوضوء في بعض الطرق في الودر من العش الأواخر لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذا العصر كيف لا كيف لا هو لا يريد أن يضيع اللحظة واحدة هتقول لك أنا بس هخرج وأرجع بس أيه أقتنص الفرص لا الذي يعتكف يستقبل هذه الليالي بقلب حاضر. لما تبقى برة هتجي تخش في قيام الليل إذا جيت يعني لسه عايز تنظف اللي كان برة وتمسح العبل وتمسح الران اللي على القلب وبالما تبقى مع الإمام وهو بيقرأ يكون الفجر يأذن عليك إنما وإنت جوه قلبك حاضر مستحضر طول النهار عمال تقرأ قرآن مستحض علاقتك مع الله عمال تخشع خلال النهار جل ليل قمت مع الإمام ما شاء الله الدموع تنهمر والرحمات تتنزل والعطق من النيران يأتك شو الفارق ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يعرف هذا الأمر أن رأيت القدر في العشر الأواخر كان يعتكف في الوسط العشر الأوسط من رمضان كان يعتكف في وسط رمضان فلما علم أتى الخروج يوم عشرين كان معتكف من 11 في عشرين فلما علم في الرؤيا التي رآها أنه يزجد في ماء وطين وفي هذه الليلة صبيحة هذه الليلة في الفجر سجد يوم الفجر قبل أن يخرج في العشرين سجد في ماء وطين دنيا مطرت أمطر الله تعالى الناس ونزل المطر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان عرشه كما تعلمون من من الزعف وسجد النبي صلى الله عليه وسلم في ماء وطين فعلم أن الرؤيا حق ثم أمر من كان معتكفاً معه في العشر الأوسط أن يعتكف في العشر الأواخر وهذا هو العام الوحيد الذي اعتكف فيه النبي صلى الله عليه وسلم عشرين يوم كان يدعاً الاعتكاف أبداً لماذا؟ هو من هو حتى يستقبل هذا الأمر إذا ما دخل العشر دخل خباءه في صبيحة العشرين صلى فجر العشرين ودخل الخباء وما كان يخرج من الخباء إلا لصلاة الجماعة وصلاة الجمعة فقط فقط تخيل بقى واحد أعلى عشر تيام يمسح الران الذي كان على القلب على القلب سنة كاملة طب لو طيعتها العشر دي هتلاقيها فين بعد كده فيش فرص ذهبية في هذه الليلة كما قلت لك خير من ألف شهر ثانيا تتنزل فيها الأقدار هل أنت سعيد في هذا العام أم شقي هل يعني من الأغنياء أمن الفقراء؟ أم الفقراء هم أنت من الموتى أم الأحياء سيقدر لك في هذا العام في هذه الليلة مقادير هذا العام ولا تعالى إنا أنزلناه في ليلات مباركة إن كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم يفرق يعني إيه يقدر كل أمر حكيم في هذه الليلة يتنزل الأقدار على العباد أقدار السنة في هذه الليلة المبركة وأنت نائم لا تحتاج يا قالت عائشة كانت إذا ما دخلت العشر الأواخر أي من رمضان كان النبي يحيي الليلة كله ويوقظ أهله ويوقظ أهله ويشتد ويشد المئذر صلى الله عليه وسلم عليك أن تنتهز هذه الفرص ولا تضيع عليك هذا الأمر وانت ان شاء الله تبارك وتعالى يسأل الله تعالى أن تكون من المقربين من الله فيختارك ويجتبيك فتكون من المعتكفين في هذه الأيام والاعتكاف للرجال والنساء على حد سواء الله تعالى جعلها لكل المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد وتعتكف معه أزواجه في المسجد وكنا يضربنا لهن الخباءات كما يضرب الرجال لهم الخباءات أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا البرنة والخيرة في هذا الشهر الكريم وأن يعتق رقبانا من النار ونباعد بيننا وبينها ما بعد المشيقين أقول ما سمعتم والصف ربي لي ولكن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب لك